وَإِنْ تَكُ حَسَنَتَي يُضَاعَفْهَا وَيُؤْتِ إِلَّذِهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يفتمون الله حديثا فَالَّذينَ آمَنُوا لَا تَقَرَبُ الصَّلااتَ وَآن تُْسُكَ راحََّ تَعلمُ مَا تَقُونَ وَلا جُنُبًا إِللاا عَابِر سَبيلٍ حتىَا تَأْتَسِلوا وَإِن كُنتُم النَضَّ أَوْ على سَفرَرٍ أَجَ أَحَد مِن كُم الغائط أو لامستم أو لامستم النشاء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن اللهه كانَ فو غَفور ألَ تَرَ إِلَ الذي نَأوتُ نَصيدًا مَِ الكتاب يَشَْعون الضلَ وَريد نَأَن تَضِللُ السَّب